فَلَمَّا جَعَزَهُ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ الِاسْتِقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْإِرُ إِنَّكُمْ لَسَادِقُونَ قالوا واقفوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد صوال الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قَالُوا تَعَالَوْا نَبِئْكُمْ بِمَا نَعْمَلُ وَمَا كُنَّا فَاعِلِينَ قَالَ فَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالَ جَزَاؤُكُمْ أَن تُعَذَّبُوا ثَوَابَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذن في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبذ ابي اوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كَذَالِكَ كِتَابَ لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ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 قال انتم شر ما كان والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ